الله الرحمن الرحيم. سبارك الذي يبينه. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق النوت والحياة ليبره أن يكون أحسر عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات صباقا. ما ترى خلط الرحمن من المنتفال فارجع البطر هل ترى منك القطور ثم ارجع البطر فراتين ينطلب اليك البطر خاطئا وهد عزيز ولقد الله للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنة وبحس المطيف إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تكوف تكاد تميج من الغيب كلما ألطي فيها فانسى لهم غدنتها ألم يأتكم نذير قالوا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا, إلا في ضيان فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما لكنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فتفطل لأصحاب السعير إن الذين أخشون ربكم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفركم وعجلهم كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقا هو النطيم هو الذي جعل الأرض بلولا فامشوا في ملاكبها وكُروا من رسده وعبنه من نشور أأمينكم من في السماء أن يخصف بكل فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يرمئي الصيفا سويا على صراط متقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمحة والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تكشرون ويكونون قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نعير مبي فلما رأوه ذل فتنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قُلْ أَرْأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَا اللَّهُ وَمَنْ مَحْيَأَا رَحِمَنَا فَمَنْ يُذِيرُ الْكَابِ حباؤكم غورا إن أصبح مادكم غورا فمن يأتيكم بنا من معين والقلم وما يسطور ما أنت بنعمة ربك بمجنور وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا ضَرَّارٍ وَإِنَّ لَكَ الْعَرَاقَ لَكِنْ عَظِيمٌ فَسَتُبَصِّرُ وَيُبَصِّرُونَ بَأْيِكُمُ الْمَكْتُونُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمَضَلَّةِ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ فَلَا تُطْعِنَ الْمُكْذِبِينَ وَالدُّولَ يُبِيهِمُ فِي بِهِمْ وَلَا تُضَعَ كُلَّ حَلَافٍ مَهِمٌّ هَمْمَاتِ الْمَشَارِ إِبْنَ مَنْ نَاعِلِ الْخَيْرِ مُتَدِيئَةٍ وَتُلِمِ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيٌّ أَيْ كَانَ إذا تكلَّ عليه آياتنا قارسات في الأول سنسمه على الخُرُق إلا بلولا هم كما بلولا أصحاب الجنة إذ أفسموا إذ أفسموا لا يُخرِّنها مُسبِحٌ ولا يستثنون فطاف عليها أطاركم من ربك وهم ناجدون فأصبحت كالطريق فتنادوا الأطبحين أنخذوا على حرفكم إني كنتم صارين فانطلقوا وهم يتخافتون لَا يَدْرِي قَرِينُهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهُ فَقالُوا إِنَّا لَقَاصِرُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْ لَئِنْ أُعِيدتُ إِلَى رَبِّي قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين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 فَأَرُونِي أَيُّكُمْ بِذَلِكَ ذَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَكُونُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا ضَالِّينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ أَوْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَنْ إِلَّا وَقَدْ كَانُوا يُدَاعُونَ إلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ حَظَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَنَسَتْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ وَأُولِي لَهُمْ إِنَّكَ إِدِيبَتِي ان تسالوا اجرا فوق مما ور من قد علم عندهم غيب فهم يكتمون فصدر لحكم ربك ولا تكن كصاحب العود اذ نادى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعرار وهو مثلوم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا لإذلكونك بِأَيِّ فَارِسٍ لَمَّا تَمِيحُ ذِكْرٌ وَقُولُوا إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ الْحَاقُّ مَلْحَاقٌ 7th وجاء فرعا ومن قبله والتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرابية إنا لما طال ما نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذنوا واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فتكتا تككة واحدة فيومئذ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربوا لي أما بما أسلفكم في الأيام الماضية وأمّا ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم له اليوم هاه لا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا القاصحون وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُفْتَقِ وَإِنَّنَا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُمْ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له ذاكع من الله بالمعالج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان لقداره خمسين ألف سنة فاصبر جميلة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالنه وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونه يَوَضُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَطَائِفَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤِيِّهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا نزاعةً للشرى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان قلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المطلين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 إلا على أزواجهم أو ما ماكت أيمانهم فإنهم, فإنهم غير ملومين فمن ابتغاء ذلك فأولئك هم العادون والذين يقوم وعهدهم والذين هم بشهاداتهم فارئين والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مذكرون فما للذين كفروا قبلك عن اليمين وعن الشمال عبيد، ها يجمع كل من منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن أنذع قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعفذوا الله واتقوه وأطيعون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 فلم يزدهم دعاء إلا سراء، وإني كلما دعوتهم لتكفير لهم جعد أصابعهم، جعد أصابعهم في أذانهم والدش في أبهم، وأفر ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعمنت لهم وأسرأت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان رفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنة ويجعل لكم جنة ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجعون لله وقار وَقَدْ خَلَقْتُمْ أَخُوارَ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 والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلقوا منها سهلا فجاجا قال نوح رب إنهم عطوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده من لم يزده ماله وولده إلا خزارا مَكَاوَ مكرا قُبَارَ وَقَالُوا لَا تَدْرُنْ آلِهَتُكُمْ وَلَا تَغُرُنْ وَدًّا وَلَا وَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَلَالًا مِمَّا قَطَّ أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ذيارا إنك تذرهم يضلوا يضلوا عبادك ولا يبتوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وَلَا ولا تجد الظالمين إلا سبارا. قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهزني إلى الرشد فآمنا بك ولن نشرك بربنا لا أحدا وأن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول تفي هنا على الله شططا وأنا ظننا أن تقول الانت والجن على الله كذبا